بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا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 فوالله هو عليهم الجلا في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شانقوا الله ورسوله ومن يشاق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 129. ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إني إخواني الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لا نخرجنا معكم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 ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقرون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى أو من وراء جدر بأسه بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فاسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يصدوا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون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 126. هو الرحمن الرحيم 127. هو الله, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون